مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارة بس مثل القوم الذين كذبوا بأيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل